فقال له قبحك الله أو كلمة نحو ذلك فخرج من عنده له حاجة ثم خرج فبعد مدة جاءه وقد أسلم فسلم على المأمون فقال الست الذي جئتنا يوم كذا وكذا قال بلى قال أسلمت قال ما حملك على ذلك قال كنت كاتبا نصرانية أكتب الإنجيل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 للقرآن لكن القرآن محفوظ بحفظ الله عوام المسلمين يدركون اللفظة إذا جاءت مختلفة هذا من إعجاز الله سبحانه وتعالى فيقول فانهالوا عليه ضرب فعرفت أن هذا القرآن محفوظ بحفظ الله ما مثل التورات مثل الانجيل يكتب عشر نسخ يروح يبيعها أهل الثاني قال فأسلمت فضحك المعمون لما سمع هذا القصة نعم قال الله تبارك وتعالى انا نحن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 28 فمعنى مصحفكم لا تيني أو يكون بلغة غير العربية اذا كان ما في ولا حرف فإذا ليس بعربي. والله يقول بلسان عربي مبين وأنتم تقولون والله ما في مصحف فاطمة ولا حرف واحد مما هو في مصحفكم فقام وولى هاربا هو زميله ومع التحدث معنا فالشاهد أن الله جل وعلا قد حفظ هذا القرآن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 على ضلالها والنفارة على ضلالها خيرا منه في هذا الباب